ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي ساقها للاستدلال على الصفات صفات ربنا جل وعلا بالآيات التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤمن بذلك وممن يمن الله تبارك تعالى عليه بذلك وأن يمتعنا بلذة النظر إلى ربنا في الجنة إنه على كل شيء قدير ذكر المؤلف رحمه الله آيات لإثبات رؤية الله تبارك وتعالى الآية الأولى قوله جلت قدرته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه أي وجوه المؤمنين يومئذ يوم القيامة ناظرة من النظارة وهي الحسن والبهاء والبياض والبهجة أي ناعمة غضة حسنة مضيئة مشريقة لها رواب إلى ربها أي إلى خالقها ناظرة فانظروا إليه بأبصارها كما تواثرت به الأحاديث فهذا أثبته القرآن والقرآن متواكد لفظا ومعنى وتواترت به أحاديث النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة أي حسنة من النظارة بالضعج وهي الحسن يدل على ذلك قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أي حسنة في وجوههم وسرورا في قلوبهم إلى ربها ناظرة ناظرة بالضعج من النظر وهنا عدي النظر بإله وهذا مهم جدا وهنا عدي النظر بإله الدالة على الغايد وهو نظر صادر من الوجوه والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين لأنه إذا قيل إنك تنظر بوجهك فتنظر بوجهك كيف أي بعين رأسك فالنظر الصادر من الوجوه هو الذي يكون بالعين بخلاف النظر الصادر من القلوب ففرق فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل لقوله تعالى إلى ربها لأن من المحرفين المخرجين من سيقول إنه لا يرى حتى في الآخر سبحانه لا يرى في الآخر ويقولون في مثل هذه الآيات إلى ربها ناظرة فلا يجعلون النظرها هنا إلا نظرا بالقلوب لا نظرا بالأعين الباصرة ولكن لما جاءت إلى وعدي النظر هنا بإله الدل على الغاية دل على أنه صادر من الوجوه ولا يكون إلا بالعلو، بخلاف النظر الصادر من القلوب يعنيه يقول بالبصيرة والتدبر والتفكر فهنا صدر النظر من الوجوه بالعيون إلى الرب عز وجل بقوله تعالى إلى ربها فتفيد الآيات الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها اللهم متعنا بذلك يا كريم قال فانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله تعالى ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار وهذا قول أهل السنة والجمع واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف هنا رحمه الله واستدلوا أيضا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي نقلها عنه صحابة كثيرون ونقلها عن هؤلاء الصحابة كابعون كثيرون ونقلها عن التابعين من تابع التابعين كثيرون وهكذا متواترة أحاديث وآثار متواترة النصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة لأنها في كتاب الله تعالى وفي سلة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وأنشد بعضهم في هذا المعنى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فالمراد بقوله ورؤية رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا فآل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة ولا يلزم منه الإدراك كما سيأتي اعتراض المعترضين لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك قال تعالى ولا يحيطون به علم ولا يحيطون به علم ونحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك حقيقته ولا كيسيته جل وعلا وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا فهنا سريعا الإدراك شيء والرؤية شيء آخر الرؤية بالبشر شيء والإدراك بالبصر شيء ناخر فالمثبت الرؤية والمنفي الإدراك لأنهم سيعترضون بأنه تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار على من أثبت الرؤية فيقولون إن الله تبارك وتعالى يقول لا تدركه الأبصار فإذا لا يرى، فالإدراك بالبصر شيء والرؤية بالبصر شيء آخر الآية الثانية قوله تعالى على الأرائك ينظرون الأرائك الأسرة في الحجال ولا تطلق الأريكة على السرير يعني لا يقال للسرير أريكة إلا إذا كان في حجلة والحجلة الكلة والكلة ثوب رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره وساق الشيف رحمه الله في تعريفه ما يطلق عليها يعني على الكلة فيما يعرفه الناس فقال الأرائك جمع أريكة وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية وهي عند العرب الحجنة والحجنة الكلة والكلة ثوب رقيق متقب يتوقى به من البعوض وغيره وما قال عنه الشيخ الناموسية على الأرائك ينظرون، لم يذكر المنظور إليه يكون عاماً لكل ما يتنعمون بالنظر إليه أعظمه أنعمه النظر إلى الله عز وجل لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم فسياق الآية يشبه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه ومنه النظر إلى قرناء الشوق يعذبون في الجحيم وهذا من الستراض الشيخ رحمه الله كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال أنجل أصحابه هل أنتم مطلعون هل هنا للتشويق يطلعون على ماذا هل أنتم مطلعون يعني هنا منظر بديع أريد منكم أن تتسلوا به فانظروا هل أنتم مطلعون؟ يعني سأطلعكم على خبيئة فيها مسرة فيقول الشيخ هل هنا للتشويق؟ هل أنتم مطلعون؟ تطلعون على ماذا؟ على هذا القريب فاطلع فرآه في سواء الجحيم رآه في سوائ النار يعني في أصلها وقعرها يقول الشيخ سبحان الله هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين وينظر إليه مع بعد المسافات العظيم لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألف عام ينظر أقصاه وأبعده كما ينظر أدناه وأقربه من كمال النعيم هذا أنه إذا كان لك نعيم مسيرة ألف سنة وأنت محدود بما أنت فيه ولا تبصر مداه ولا منتهاه تكون متنعما به تنعما حقيقيا ومن التنعوم الحقيقي أن يجعل الله تبارك تعالى لك بصرا نافذا بحيث تبلغ ببصرك نافذا إلى أقصى ما آتاك الله رب العالمين من النعيم ألف قال بعض أهل العلم إن هذا يكون لأدنى أهل الجنة مقاما وما فيهم دني. كما هو معلوم سأل الله أن الجنة بغير حساب ولا سابقة عدد يقول الشيخ مستطرضا الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه وأما أن يكون مطلعا على كل ما آتاه الله من النعيم في الجنة فهذا هو النعيم اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، فرآه في سوائل الجحيم فقال يخاطبه فالله إن كت لترديه وهذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يضل لهذا قال إن كت يعني إنك قاربت وإن هذه المخفافة لا التقيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلى آخر الآيات يقول إن الناس سابقا كانوا يمارون في مثل هذا كيف يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان؟ قال ظهرت الآن أشياء من صنع البشر كالأقمار الصناعية والتلفونات التلفزيونية وغير ذلك يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا فلم يتوجب على الشيخ ملام لما احترز ولو وقف عند حدود ما طال من التلفونات والتلفزيونات والملام لا اعترض عليه ولكن قال مع أنه لا يم نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا لأنك لا تأمن بعد عشرين سنة مئة سنة تجد أشياء يكون هذا الكلام بالنسبة لمن يأتي بعض أضحوكا يقولون كان الشيوخ يقولون من مئة عام الأقمار الصناعية والتلفونات التلفزيونية هذا عبث يلعب به الأطفال هذا من القديم ولكن رحمة الله عليه كان فقيهم لو رصر لما كانت عصارته إلا فقه رحمه الله يقول لا يمكن أن نقص ما في الآخر على ما في الدنيا إذن ينظرون عنا ينظرون إلى الله ينظرون ما لهم من النعيم وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب إذا قال قائل هذا فيه إسفاد فإذا انظرون إلى أهل النار يمكتون عليه كلامه واختر هذا الله وأن ينظرون إلى أهل النار ينكتون عليهم ويوضخونهم والذي الذي قال رحمه الله ونحكي قوله ينكتون عليهم فلفنقول والله ما أكترم أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والمضايق فليذوقوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون سواء في مجالسهم أو معهم وإذا مروا بهم يتضامزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي انقلبوا متنعمين بأخواره وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائف ينظروا فهذه بتلك والله المشتعل ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في سواء الجحيم إذن يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل بأن جعل هؤلاء الذين كانوا فضا يقول في دار الدنيا جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم كل هذا ذكره الشيخ رحمه الله استطراضا فنعود الآية فالثة مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله واستدل به أهل السنة والجماعة على رؤية الله تبارك وتعالى في الآثرة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عن نهاهم عنه من المعاصي الحسنى أي المثوبة الحسنى وخيل الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم بذلك فسره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم وعند أحمد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 ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير رسول الله وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله وهي زيادة على نعيم الجنة وهي أعلى النعيم وأنعمه وهي أعلم النعيم في الجنة وأنعم النعيم في الجنة رؤية الله عز وجل نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن أنهار وثمار وثواته وأزواج مطخرة سرور القلب فيها تبع لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب أصلي وأما سرور القلب بما مر ذكره فتبع وأما النظر إلى وجه الله في الجنة فنعيم قل لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه نسأل الله أن يجعلنا ممن يرى وهذا نعيم ما له من نظير أبدا لا فواكه ولا انهار ولا غيرها أبدا ولهذا قال وزيادة أي زيادة على الحسن والحسن التي لا أحسن منه للذين أحسن الحسن أي المثوبة الحسنة وحذف المفضل عليه للتعميم يعني التي لا أحسن منها قال ولكن ونالك زيادة زيادة على الحسنة نعم وهي ما ليس من جنسها ولا على شاكلتها ولكن أعلى منها وهي رواية الله عز وجل زيادة على الحسن ثم ذكر شيء الإسلام الآية الرابعة هي قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم يعني لمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخيرات ولدينا مزيد على ذلك وهو ماذا لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد زيادة على ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة لهم كل ما يشاءون ورد في الحديث قال الشيخ رحمه الله الصحيح قال ورد في الحديث الصحيح هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو نعيم في زياداته على الزهد لابن المبارك والبغوي في شرح السنة عن بريدك الأسلامية رضي الله عنه الحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في غير ما موضع ومن تلك المواضع ضعيف سنن الترمذي أخرجه أحمد الترمذين والبغوية في شرح السنة أبو نعيم في الزيادات على زهد ابن المبارك عن بريدة الأسلامية وضعافه الشيخ ناصر قال الشيخ محمد المصالح رحمه الله ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفي الجنة خير لك فإني أحب الخيل. أحب الخير وقال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت وقال العربي يا رسول الله في الجنة إبل فإني أحب الإبل قال يا عربي إن يدخلك الله الجنة وصبق فيها ما نفسك ولذت عيك ضعفه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى قد يأتي هنا شيء هو أن كثيرا من الناس حتى ولو كان من أهل الصلاة يحبون أشياء في هذه الحياة منفرة كثير من الناس يحبون أشياء منفرة من المطعم والمشرب وغير ذلك لا تكون حراما ولكنها تكون منفرة يعني لو أنا رجل يحب الثوم والبصل والكرات مثلا يقول أنا أحبها فهل أجدها في الجنة الله عز وجل سيجعل طبيعتك سويا فلا تشتهيه إلا ما هو حسن فإذا اشتهى أي شيء فإنه يكون ويتحقق حتى إن بعض العلماء يقول لو اشتهى الولد لكان له ولد فكل شيء يشتهونه فهو له هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم المهم قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلل الأعين وأنتم فيها خالدون ولدينا مزيد أي مزيد على ما يشاء الشاهد يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يُعطى إياه ويعطى زيادة كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أهل الجنة دخولا يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما ويقول رضيط يقول له لك مثله وعشرة أمثال فهو أكثر مما يشاء وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالذين أحسنوا الحسن وزيادة يعني النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ففسر كثير من أهل العلم ولدينا مزيد بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم فتكون الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى أربعان قالوا هنالك فآيات خامسة استدل بها الشافعي الله وهي قوله تعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب عنه إلا رأاه أولئك في الرضا فما حجب عنه هؤلاء في الغضب يراه أولئك في الرضا فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله فأهل الرضا يرون الله عز وجل وهذا استدلال قوي جدا لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء يعني كلا إنهم عرب بهم يومئذ الكل محجوب فما الذي نستفيده من الدلالة على حجب هؤلاء فدل على أنه نالك من هو غير محجوب نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم على هذا يقول الشيخ الشارح الآيات خمس ذكر الشيخ الإسلام منها أربعا وذكر الشيخ آية استدل بها الشافعي الإمام رحمه الله تعالى لا إنه مع ربهم يومئذ لمحجوب قال ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مع أنها من الآيات التي يستدل بها النافون للرؤية على عدم رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة وسيأتي من قواعد أهل العلم من أهل السنة قاعدة أنه ما استدل أهل البدع بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى إلا كان دليلا عليه جزاء مفاق ولا يظه وربك أحد فما استدل أهل البدع بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بدعتهم إلا كان دليلا عليه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار على ما نقرره في الرد على النفاة إن شاء الله هذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم وهي ظاهرة جالية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابل خالف في ذلك طواعف من أهل التعطيل من الجهنية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية فلم يقم لهم دليل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 فلما يتجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وجه الدلالة قالوا أن لم للنفي المؤبد يعني تفيد النفي على التأبيد والنفي خبر وخبر الله تعالى صدق لا يدخله النسخ النسخ لا يدخل الأخبار النسخ لا يدخل الأخبار وهذا خبر وخبر الله صدق وهذا نفي مؤبد قال لن تران إذا يستدلون اللول على قاعدته من أن لن تفيد النفي على التأبين أنه لن يرى ربه لا دنيا ولا آخر الرد عليهم من وجوه الأول منع كوني لن للنفي المؤبد لأنه مجرد دعوة من أي قال ابن مالك في الكافية رحمه الله تعالى ومن رأ النفي لن نمؤبدا فقوله اربد وسواه فعضضا يعني فقوي القول المضاد هو أن لم ليست على التأبيد هذا أولا وأما ثانيا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة وإنما طلب رؤية حاضرة لقوله أرني أنظر إليك أي الآن فقال الله تعالى لن تراني يعني لن تستطيع أن تراني الآن ثم ضرب الله له مثلا بالجبل حيث تجل الله تعالى له فجعله دكا فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما رأى موسى ما حصل للجبل علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله وفر صعقا لهول ما رأى يقول الشيخ رحمه الله رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤيات الله عز وجل كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في الحديث الصحيح الذي أفرجه مسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره تعالى من خلقه لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا أما الرؤية في الدنيا فمستحيل كما يعلم ذلك يعني ما يكونون عليه في الآخرة من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم يعني تختلف أحوالهم عن حالهم في الدنيا الوجه الثالث في الرد على من قال إن قوله تعالى لموسى عليه السلام لم تراني أن الرؤية لم تكن لا دنيا ولا آخرة لله رب العالمين الوجه الثالث في رد هذا أن يقال استحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى يعني تقول لهم لماذا تنكرون يقولون لأن الرؤية تثبت لله نقص ونحن ننزه الله تبارك تعالى ننزه الله تبارك تعالى عما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه ما هذا أنتم أعلموا بالله من الله وأعلموا بالله والرسول الله ما هذه العقول يقول هؤلاء المنكرون للرؤية إن إثبات الرؤية يتضمن نقصا في حق الله تعالى كما يعللون النفي بذلك وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية على حسب كلامهم يكون سؤال موسى لربه الرؤية دائرا بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه أو لاعتداء في الدعاء حتى طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله فالآن هم يقولون إن الله لا يمكن أن يرى لا دنيا ولا آخر فيقال حسن لماذا يقولون لأن الرؤية تفظمن نفسه فيقال لهم موسى لما طلب أن يرى رب، لما طلب من ربه أن يرى. هو دائما بين أمرين إما أن يكون جاهلا بما يجب لله واستحيل في حقه وأنتم علمتم ما لم يعلم موسى، وهو كليم الله، ووصلتم إلى العلم الذي لم يصل إليه موسى وهو كليم الله، وكتب الله له الطورات بيده. وإما أن يكون موسى قد علم أن ذلك مستحيل وطلب ما هو مستحيل وطلب ما هو مستحيل في الدعاء اعتداء فيه لأن من الاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان المستحيل كأن يقول مثلا اللهم زوجني واحدة من الحور العين في الدنيا هذا مستحيل لا يكون أو أن يرده الله رب العالمين عقدين من الزمال حتى يعود شابا فهذا مستحيل أيضا لأن الله تبارك وتعالى جعل السنن فيكون عندما طلب من الله ما هو مستحيل في حق الله وأنه لا يرى لا دنيا ولا آخرة معتدهم في الدعاء إن طلب من الله ما لا يليق به إن كان علم بأن ذلك مستحيل في حق الله وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى بما يجب لله تعالى واستحيل في حقه وهذا غاية الضلال وبهذا الوجه يتبيّن أن في الآية دليلا عليهم لا دليلا له، وجاءت القاعدة عند أهل السنة هكذا: كل دليل من الكتاب والسنة الصحيح يستدل به على باطل أو نفي حط يقول دليلا على من أو رده لا دليل له. قاعدة، قاعدة أن كل دليل من الكتاب والسنة الصحيح يستدل به على باطل أو على نفي حط. يكون دليلا على من أورده واستدل به لا دليلا له الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى في الآخرة قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ورد عليهم أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك ألا تعقلون ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا إذا أثبتنا أن الله تعالى يرى، لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، فتكون الرؤية بلا إدراك، فتكون الرؤية بلا إدراك، ولهذا تقول إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود العام، لأن نفي الأخص يدل على وجود العام، ولو كان العم منتفياً لوجب نفيه. وقيل لا تراه الأبصار لأن نفيه يقتضي نفي الأخص والعكس ولأنه لو كان العم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله لأن نفي الأخص لا يستوجب نفي العام فلو كان الأعم منتفيا وأتى بنفي الأخص ولم يدل على نفي الأعم يكون تلبيسا وهذا يتنزه عنه كلام الله لأن الأعم يبقى على إمكان أن يكون لأنه غير منفي لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم وأما نفي الأعم فيستلزم نفي الأخص على هذا يكون في الآيات دليل عليهم لا دليل له وأما أدلة بفاة الرؤية العقلية نعم عندهم أدلة النقلية عقلية أيضا ولو أخوه ما شاء الله فقالوا لو كان الله يرى لازم أن يكون جسم والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل الرد عليه أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن ذلك لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على أن القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه هذا ما أقرره أتم تقرير شيخ الإسلام في التدمرية القول بالجسم والقول بالجهة والحد وما أشبه فالهذا هذا لا نثبته ولا نمتيه ولكن ننظر في مراد المتكلم به فإن كان مراده حقا قبل الله وإن كان مراده باطلا رددناه فيقول الشيخ رحمه الله القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه وقد أجاب النفات عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة فحرفوها تحريفا تحريفا لا يخفى على أحد ليس هذا موضع ذكرها وهي مذكورة في الكتب المطورة ما نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية أما في مسألة الرؤية فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي أن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كانت الدنيا عنده جميعها رخيصة لا تساوي شيء وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب أن ترى وجه الله اللهم لا تحرمنا الرؤيات يا رب العالمين فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر فوالله لا تساوي الدنيا عندك إذا علمت ذلك يقينا شيئا فكل الدنيا ليس بشيء لأن نظر إلى وجه الله والثمرة التي يتسابق فيها المتسادقون وأسعى إليها الساعون، ويغاية المرام من كل شيء ليكون العبد في هذا المقام. وأن ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ولذلك كما هو مقرر في مواطعه ودلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن أعلم النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم أعلم النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم إذا علمت هذا وهذا ما يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون ويسعى إليه الساعون وهو غاية المرام من كل شيء إذا علمت هذا هل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا تشهد أنك إذا كنت آخذني الأمر بجد أنك تسعى إليه وتحرص عليه تقول نعم أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد وإن كان في الحقيقة حرمان عظيم لكن الإيمان بالرؤية يسوق الإنسان سوقا إلى الوصول إلى هذه الغاية الكريمة العالية السامية فهو يسير لله الحمد إسره الله رب العالمين الدين كله يسر حتى إنه إذا وجد الحرج فيسر الدين فأصله ميسر إذا وجد الحرج مرة ثانية فيسر ثانية وإذا لم يمكن القيام به أبدا سقط فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولكن أفسدهم شيوخهم وأضلهم شياطينهم من شياطين الإنس والجن، وقديما قال ربيعة بن عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم، الصبيان في حجور آبائهم. الناس في حجور علمائهم فالصبيان في حجور آبائهم فأضلهم مشايخهم، وأضلهم أئمتهم من أئمة الضلال فحرفوهم عن الجاد وعلى العبد أن لا يسلم زمام قلبه سريعا ولا رخيصا وإنما يعرض قول كل قائل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث لا تنفع الرسول ولا تنفع الشهرة ولا يتبفع الأموال ولا المناصد وإنما العلم وعلى المحك على الكتاب والسل من غير ما تهويش ولا كهريك وإنما نؤمن بالله وبكلام الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي الإمام رحمه الله رب العالم ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق الآن وصل الشيء الإمام شيء الإسلام رحمه الله إلى نهاية ما ذكر من الآيات في باب الأسماء والصفات ثم عقب عليه بقوله هذا الباب في كتاب الله كثير يعني في باب الأسماء والصفات من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق في كتاب الله كثير قال الشرح الشارح ولذلك ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله أو فعلا من أفعال الله أو حكما من أحكام الله بل لو شئت لقلت كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل فكل آية منه فهي صفة من صفات الله عز وجل فإذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى وما سقه من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى ومما قاله أهل السنة من الأحاديث التابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة تثبت الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياطه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من جاء بالقرآن صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره وزياده قال رؤيا الله في الجنة فإذا تدبر القرآن تدبر شيء معناه التفكر فيه لأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله هو يكرر اللفظ ليفهم المعنى بأن تدبر القرآن تفكر فيه كأنما يستدبره مرة ويستقبله أخر الذي يتدبر القرآن بهذا الفعل وبنية صحيحة أن يكون طالبا لله فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله أو يتخذ منه مجادلة بالباطل ولكن قصده طلب الحق فإنه سوف تكون النتيجة قول المؤلف تبين له طريق الحق وما عظمها من نتيجة يتدبر ويحسن بنية من تدبر القرآن قصدا طالبا الحق وحده يهدا إلى الحق ويتبين لهم طريق الحق كما مر عندما تنظر في آيات الرؤية وتقلب على شياطين الإنس الذين يقولون إنها لا تكون في الآخرة فتقلب الأدل عليه لأنهم يتدبرونها بطريقة لا يريدون منها أن يصلوا إلى الحق وإنما يريدون أن يلووا أعناق الأدلة من أجل أن تدل على ما يريدون فضعون النتيجة بدءا ثم يذهبون يبحثون عن المقدمات وليس كذلك التجرب وأما التجرب فأنك تأخذ بالأدلة وتنظر فيها نظر محقق متجدد خال من الهواء وعلى حسب ما أدت إليه تلك المقدمات من النتائج هنا حينئذ يجب التسليم وأما أن نضع النتيجة بدءا ثم نذهب ونتقم من أجل أن نأتي من هنا ومنها هنا بدليل من أجل أن يقيم الحجة على ما قد وضعناه سلفا فأي شيء هذا هذا باطل وهذا من فعل أهل البدع كذلك يصنعون أما أهل السنة فمتجردون وكذلك قال الشافعي الإمام رحمه الله رحمة واسعة ما نظرت أحدا وذليت أن يظهر الله رب العالمين الحق على لساني أو على لسانه حرج المهم أن يظهر الحق على لساني على لساني بغيت الحق وأنا أريد الحق ظهر على لساني أو على لساني سواء المهم أنني أريد وأن أصل إلى الحق. قالوا بلي أن يظهر الله الحق على لساني أو على لسان المهم أن يظهر الله الحق. هذا هو الدين وكذلك ينبغي أن, أن يكون طلاب العلم أما أن تصدر من موقف شخصي بد تبغض فلانا فأنا بضد وأنا مع أعداء وأعداء من أهل البدع والضلاب إلى أين تسير يا مسكين؟ إلى أين تسير؟ وكذلك إذا أبغض أهل البدع لأمر شخصي فنجأ إلى أهل السنة لا للسنة وإنما ليغيظ أهل البدع لموقف شخصي بينه وبينه نقول له ليس هذا عشة فدردين ما أتى ذكي فدردي بعيدا ليس هذا بعش لك ليس هذا عشك فدردي اخردي وقال للقصاة إذا دخلت عشة غيرها ليس هذا عشك فدردي غروبي عن وجوهنا كذلك يقال تقوله القصاة لأختها ليس هذا عشك فدردي فتجرأ اتبع الخط ودعي الهاوى فالأمر جد جد إن كنت تريد المزيد تريد الرؤيا رؤيا الله تبارك وتعالى في الآخرة وهي المزيد كذلك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا في سور من الفرقان ولطاؤه إذ ذاك رؤيته وحكى الإجماع فيه ببيانه فإن كنت تريد هذا هذه هي السبيل وعليها أصحاب الحديث جميعه لغة وعرفا ليس يختلفان هذا ويدفي أنه سبحانه وصفى الوجوه بنظرة بدلانه جمع جنة وعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان وأتت أداة إله لرفع الوهم من فكر كذا تترقب الإنسان وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان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 التبين لتا طريق الحق مسبوقة بأمرين التدبر وحسن الني ليكون يكون الإنسان طالبا للهدى من القرآن فحينئذ يتبين له طريق الحق الدليل على ذلك عدة آيات منها قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الآيات كثيرة فيها تدل على أن من تدبر القرآن بهذه النية وهي طلب الهدى منه لابد بد أن يصل إلى النتيجة وهي تبين طريقة الحق أما من تضبر القرآن ليضرب بعضه ببعض والجادل بالباطل وينشر قوله فما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيت والضلال فإنه يعمى عن الحق والعياذ بالله لأن الله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيو فيتبعون ما تشابه منه بقراءة فتنة وبقراءة طويلة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على تقدير أما أن وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وإذا قالوا هذا القول فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه. ثم قال وما ينذكر إلا أولو الألبان وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أُنائكا نادون من مكان بعيد فأتم شيخ الإسلام رحمه الله الآيات التي ذكرها واستخرجها من كتاب الله تبارك تعالى للدلالة على صفات ربنا تبارك وتعالى ثم يشرع بعد رحمه ماه رب العالمين في ذكر الأحاديث التي تدل على صفات ربنا تبارك وتعالى نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإنابة والإخلاص وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يحفرنا في زمرة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين